الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته تدأنا الحديث عن هذه الآيات حديثا مجملا وذلك في ما قصه الله تبارك وتعالى علينا في هذه السورة الكريمة سورة البقرة من خبر الملأ من بني إسرائيل لما طلبوا من نبي لهم أن يبعث لهم ملكا يقاتلون معه في سبيل الله فالله تبارك وتعالى يقول ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى الرؤية أنا المقصود بها العلمية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرهم بعينه مثل هذا يقصد به العلم ألم تعلم أيها النبي عن خبر هؤلاء الملأ والملأ هم الأشراف من الناس بعضهم يقول قيل لهم ملأ باعتبار أنهم يملؤون صدور المجالس وبعضهم يقول قيل لهم ملأ لأنهم يتمالؤون على الأمر يعني هم أهل الحل والعقد وبعضهم يقول غير ذلك والمقصود أن الملأ هم أشراف القوم فهؤلاء الملأ من الوجهاء والكبراء وجوه الناس من بني إسرائيل من ذرية يعقوب عليه الصلاه والسلام وذلك بعد زمن موسى صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء والأنبياء فيهم كثير وهذه الأمة لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يسوسهم العلماء ويبعث الله تبارك وتعالى على رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه الأمة دينها هؤلاء طلبوا من نبيهم أن يولي عليهم ملكا يجتمعون تحت امرته ويقاتلون عدوهم فكأن هذا النبي عرف من حالهم أنهم قد لا يتحققون بذلك ولا يثبتون عليه ولا يؤدون مقتضاه. فكان الأمر كما توقع هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا يعني هل تكون الحال أو الأمر كما أتوقعه أنكم إذا فرض عليكم القتال في سبيل الله أنكم لا تقاتلون فقالوا مستنكرين متعجبين من ذلك وما لنا أن نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا والمقصود أخرج بعضهم ومن بقي فإنه قال ذلك ومثل هذا في كلام العرب لا إشكال فيه أن يقول بعض القوم عبارة تعبر عن حال القوم ممن وقع له المكروه كأنه نالهم جميعا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا وذلك بالأسر إخراج من الأوطان فلما فرض عليهم القتال واختير لهم طالوت ملك حصل منهم التراجع والمعارضات وضعف عن النهوض بأعباء هذا المطلوب إلا القليل منهم فهؤلاء أم الذين ثبتوا في النهاية انتصروا والله عليم بالظالمين من الناكثين من هؤلاء المتراجع وهو عليم بغيرهم من أنواع الظالمين يؤخذ من هذه الآية الكريمة. من الهدايات ألم ترى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب فالله هو الذي يطلعه على ذلك يطلعه على ما شاء من غيبه ومثل هذا الخبر هو من جملة الغيوب الماضية وهذا من الغيب النسبي يعني الذي يطلع عليه بعض الخلق ويخفى على غيرهم والعرب لم يكن لهم عهد بالكتب والرسالات والله قد أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا ثم أيضا ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل أن هذا الفعل قبيح وأنه يستحق التعجب أي تعجب منه وقد ذكرت في المرة الماضية أن ذلك من المعايب مما يقع فيه كثير من الناس يطلبون أشياء فإذا بذلت ووجدت تراجعوا سواء كان من المذكور في هذه الآية قتال في سبيل الله أو كان في غيره من الأبواب والأعمال أعمال البر وغيرها، فلربما طالب الناس بمجالس في العلم، بدروس في الفقه، بدورات علمية، وذهبوا هنا وهناك يطلبون يلحون، ولربما يشتكون أيضا عند بعض أهل العلم قلت ذلك في ناحيتهم، فإذا حصلوا وجد لربما كان أول من يتخلف عنها وهذا الذي يلح ويطالب وقد شوهد من هذا أشياء كثيرة فهذا لا يذيق أن يطالب الإسلام بشيء ثم بعد ذلك يكون أول المتراجعين عنه ثم أيضا ألم ترى إلى الملائي من بني إسرائيل هذا الفعل هذا التصرف حصل من أشرافهم وكبرائهم وهذا لا شك أنه أسوأ وأقبح فالعيب والذمب والتقصير حينما يصدر عن الكبراء والأشراف فهو أعظم مما يصدر عن الأراذل ومن لا شأن له كما قيل كفوفة الظفر تخفى من حقارتها ومثلها في سواد العين مشهور وخطأ الجاهل المغمور مغمور وخطأ ذي الشرف المشهور مشهور ولذلك تجد الناس يعظمون خطأ أهل الصلاح والخير وإذا رأوا من أهل العلم شيئا يعيبونه أو ينتقدونه عظم ذلك في اعينهم مع أنهم قد يغرقون في أو حال من المخالفات والانحرافات ولكن كما قيل يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه وقد جرت عادة الناس على تضخيم وتهويل وتكبير أخطاء الكبرى والأشراف وأهل العلم ونحو ذلك وهم ينظرون اليهم بنظر اخر لكن حينما يرون نفس الخطا من أحد الناس قد لا يلتفتون الى ذلك ولا يقفون عنده والله المستعان فالشاهد ان هذا الفعل منهم كان في غايه القبش يعني هؤلاء اشراف الناس والمقدمون فيهم وكان اللائق ان يكونوا قدوه لهم في التقدم والمضي بهذا السبيل لا اين يطالبوا ثم بعد ذلك يحصل منهم مثل هذا التراجع ولا سيما أنهم في حال من البصر والعلم وذلك بعد أكبر أنبيائهم عليه الصلاة والسلام وهو موسى فموسى صلى الله عليه وسلم هو كبير أنبياء بني إسرائيل وكتابهم الذي هو التوراة وهو من أعظم الكتب المنزله ومن أوسعها وأشملها وليس ثمة أوسع وأشمل منه سوى هذا القرآن إلا ما شاء الله لكن لا شك أن القرآن وهذه الشريعة أوسع من شريعة بني إسرائيل وأن هذا الكتاب أعظم عن القرآن من الكتاب الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم فالشاهد أن هؤلاء كانوا من بعد موسى صلى الله عليه وسلم يعني الكتاب الأعظم عندهم عند بني إسرائيل قد نزل وكبير الأنبياء قد مضى فهم على بينة من الأمر لم يكن ذلك عن غبش أو جهالة أو عدم وضوح رؤية وإنما كان ذلك بعد تمام وكمال شريعة بني إسرائيل ومع ذلك وقع منهم مثل هذا الإخلال فهذا أيضا أشد وأعظم ومثل هذه الآفات يعني مثل هذه المطالبة هؤلاء الذين طلبوا ملكا يقاتلون مثل هذا الذي أرادوه هذا كما يقول بعض أهل العلم يقع للأمم هذا الذي أرادوه ثم ذلك حصل منهم هذا التلكؤ والتراجع يقع للأمم المستضعفة الذليله التي فسدت أخلاقها الأمة إذا وطئت وأعمل فيها العدو ما استطاع من القهر والعسح والظلم وتطاول ذلك عليها فإن ذلك ظن لفساد الأخلاق يعني يحصل هنا التواء يحصل في اخلاق الناس من النفاق التملق تلوون كل يوم على وجه لا تعرف منه قفا من وجه يكثر منهم النكث والنقب والاحتيال بأنواع الحيل وهذا تجده في البلاد التي بقي فيها الاستعمار مدة طويلة بلاد المسلمين مثلا التلوون الكثير والنفاق الكثير نكث العهود الكثير قلما يفي بعهد أو وعد أو ذمة هؤلاء من بني إسرائيل كأنه قد وقع لهم شيء من ذلك قد يفكرون مثل هؤلاء في أوقات يفكرون في الدفاع عن أنفسهم ولكن لربما تراجعوا إذا تحقق لهم شيء من مطالبهم التي طالبوها وتلك الاشتراطات التي اشترطوها ولربما أعادوا ذلك إلى تلك الاشتراطات أنها لم تتحقق على الوجه المطلوب يعني مثل هؤلاء لما قال لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملك قالوا أن يكون له الملك هم قالوا بعث لنا ملكا فلما عين لهم الملك اعترضوا قالوا أن يكون كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك من ولم يؤتى سعه من المال صاروا يبحثون عن أعذار من أجل القعود والترك والتخلي عن هذا الأمر الذي طلبوه من نبيهم حصل منهم هذا الضعف والجبن وكانهم أرادوا أن يلتمسوا المعاذير لأنفسهم. هذه حالة تستحق التعجيب منها. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبيهم ويأخذ منها أيضا أن الناس إنما يرجعون لأهل الحلي والعقد. فهؤلاء رجعوا إلى نبيهم. وهذا يدل أيضا على أن مرتبة النبوة فوق مرتبة الملك، فهم طلبوا من نبي لهم أن يعين لهم ملكا ياتمرون بأمره ويقاتلون عدوهم معه كذلك أيضا حاجة الناس إلى السلطة وأنه لا بد لهم من اجتماع وهذا الاجتماع لا يصح أن تكون حالهم فوضى فلا بد لهم من سلطان يضبط أمرهم ويجمع شتاتهم ويحفظوا بيضتهم وتتحقق مصالحهم العامة والخاصة ويكون ذلك سبيلا لقوتهم واجتماع كلمتهم ووحدة صفهم فيهابهم عدوهم ولا يطمع فيهم طامع أما إذا بقوا متشرذمين متفرقين ليس لهم سلطان وليس لهم جامع يجمعهم فإن ذلك يغري عدوهم بهم وتبقى مصالحهم مضيعة وتبقى لربما حالهم حال من يكون في غاب يأكل القوي فيها الضعيف يكون المنطق منطق القوة القوي هو الذي يحقق ما يريد والضعفاء يضيعون وتضيع مصالحهم ولربما ضاعت ضروراتهم الخمس الدين يضيع فلا يستطيع الناس أن يقيموا الجمع والجماعات و لا يأمنون لا يستطيعون الذهاب إلى الحج اقراوا في التاريخ في السنين التي يقال لم يحج من العراق أحد لم يحج من ناحية كذا أحد لأن تلك النواحي كانت في تلك الأيام فوضى أو لأن قطاع الطرق قد كثروا وكما يقال كثر العيارون فيسلبون الناس حتى الثياب يتركونهم بلا ثياب هذا إذا سلمت نفوسهم من القتل و. كذلك أيضا أنه يؤخذ من هذه الآية أن الناس لربما قد لا تتوافق آراؤهم على شيء واحد من أمورهم ومصالحهم ونحن ذلك فأنظارهم تتفاوت فهؤلاء حينما طلبوا من نبيهم أن يبعث لهم ملكا يقاتلون معه في سبيل الله كان اللائق أنهم يقبلون بهذا الاختيار ويسلمون له لكن لم يحصل هذا الاتفاق وحصلت مثل هذه المعارضات واللائق أن يرجع في ذلك إلى إلى من له الشأن وأما أن يريد كل أحد أن يفرض رأيه ونظره فلا يمكن أن يجتمع الناس في ذلك فما يرضي هذا لا يرضي الآخر ثم بعد ذلك تفوت تفوت المصالح وكذلك أيضا في هذه الشريعة فإن المرجح في اختيار الإمام هم أهل الحلي أهل الحل العقد ليس الغوغاء وعامة الناس ولو ترك الأمر لعامة الناس لرأيت الفوضى بأسوأ أحوالها وصورها وكذلك أيضا هنا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله فالغاية شريفة قتال في سبيل الله فهذا أدعى إلى تحقيق مأمولهم ومطلوبهم فإذا أراد الإنسان شيئا فالجدير به أن يذكر الباعث على تحقيق هذا المطلوب المقصود الشريف موسى صلى الله عليه وسلم لما دعا وهارون عليه السلام قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا كل هذه البطالب لهذه الغاية الشريفة كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا فالعبد إذا سأل, سأل ربه الذرية الطيبة الصالحة قال يا رب من أجل أن يوحدوك ويعبدوك ونحو ذلك وإذا سأل مالا أو نحو ذلك قال اتقوى به على طاعتك إذا سأل صحة أو عافية قال أتقوى بها على طاعتك وعبادتك وذكرك وشكرك تكون عونا على الطاعة ولا يكون مطلوبه هذه الأمور من أجل أن يستمتع أنحو ذلك كذلك هؤلاء حينما استنكفوا واستنكروا وما لنا أن نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا الإنسان قد يظن أنه يتمكن من الصبر ولكنه إذا حل الأمر وحقت الحقائق إن الحال عن صدر ضعيف سرعان ما يتلاشى ولهذا بعض الناس قد يقول لو أصبت بالمرض الذي أصيب به فلان لكنت صابرا محتسبا ولو أصابه أدنى من ذلك لانهار لا وانكسر. لربما يقول لو ابتليت بما ابتلي به فلان لم أجزع ثم بعد ذلك يبتلى بما هو دون ذلك فيحصل له من الجزع ما الله به عليم ولهذا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون شيخ السلام رحمه الله يقول الإنسان قد يظن أنه صابر ثم بعد ذلك تنكشف الحال عن حقيقة أخرى يعني أنه ليس كذلك ولهذا لا يدعو الإنسان بالابتلاء ولا يتمنى لقاء العدو لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتمه فاصبروا فلا يتمنى الإنسان المكروه وإنما يسأل ربه العافية لأنه قد ينقطع صبره فلا يصبر فشيخ الإسلام يقول العزم على الصبر شيء والصبر شيء آخر قد يعزم على الصبر لكنه في النهاية لا يصبر, لا يصبر فدائما يسأل ربه العافية وإذا ابتلي صبر وكذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية قال هل عثيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قال هل عسيتم؟ جاء هذا التركيب هل عسيتم؟ والعسى هذه للترجي ودخل عليها الاستفهام فهذا واضح أنه كان يظن فيهم عدم الثبات فجاءت هذه الصيغة في الاستفهام هل قاربتم ألا تقاتلوا؟ فأدخل الاستفهام على عسى فأنكروا ذلك وما لنا ألا نقاتل والمقصود من ذلك هو التحذير مما وقعوا فيه يعني حينما ذكر الله هذه القصة ليس المقصود بها التسلية وإنما ليحذرنا كي لا يطالب الإنسان بشيء ثم بعد ذلك يتراجع عنه وعليها يثبت ويصبر وكذلك أيضا أذى في تربية للأمة لا تطالب بالحرب والشدة والقتال والابتلاء نحو ذلك لكن إذا ابتلوا عليهم أن يصبروا ويصدقوا فالله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وذلك أنهم كما سبق طلبوا أن يعرفوا أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى فلما ذكر لهم القتال قالوا تراجعوا ضعفوا تثاقلوا مثل هذا لا يليق وكذلك أيضا مثل هؤلاء في هذا التولي والتراجع والاضطراب اضطراب النيات وفتور العزائم، هذا يقع للأمم المنعمة، كما يقول ابن عطية رحمه الله. شأن الأمم المنعمة أنهم يميلون إلى الدعه واللذات الذات والراحة وعدوهم لربما يستحوذ على ما في أيديهم ويقهرهم ويذلهم أو يتربص بهم. الدوائر ويعد العدة وهم في حال من الغفلة الكبيرة المطبقة عليهم والله المستعان هذا ما يتعلق بهذه الآية الكريمة صلى الله عليه وسلم وياكم ما سمعنا جعلنا وياكم هداة مهتدين إذا كان هناك سؤال أو إضافة فنعم تفضل الفرق بين النبي والرسول لأهل العلم كلام معروف فيه ومن الأقوال المشهورة أن في الفرق أن النبي من أوحي إليه بوحي ولم يؤمر بتبليغه وأن الرسول من أوحي إليه بوحي وأمر بتبليغه وهذا غير صحيح لأن الله أخذ الميثاق على أهل الكتاب قال لا تبينونه للناس ولا تكتمونه فلا يصح أن يقال إن النبي أوحي إليه بوحي ولم يؤمر بتبليغه وبعضهم يقول غير هذا ومن أحسن ما قيل فيه ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن النبي ومعنى الذي يأتي مقررا لشريعة نبي قبله أو رسول ويكون في قومه يعني يدعوهم ويسوسهم يوحى إليه وأن الرسول يكون قد بعث إلى قوم من الكفار يدعوهم إلى الإيمان يعني يوسف عليه الصلاة والسلام كان رسولا معلوم أن كل رسول فهو نبي وليس كل نبي فهو رسول الرسل أخص من الأنبياء والدليل على ذلك أن مؤمن آل فرعون لما خاطب الفراعنة ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا فكانت دعوة يوسف صلى الله عليه وسلم وجهة للفراعنة مع بني إسرائيل وهكذا قالوا في موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام فموسى صلى الله عليه وسلم خاطب فرعون وعيسى أيضا كان دعوته أيضا موجهة للكفار من اليونانيين ونحوهم كما ذكر بعض أهل العلم فهذا من احسن ما ذكر في الفرق وبعض أهل العلم يقول لا فرق بين النبي ورسول كل نبي فهو رسول لكن يدل على أن ذلك غير دقيق الآية التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه في ما يلقيه الشيطان من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته رسول النبي والأصل أن العطف يقتضي المغايرة والله تعالى أعلم نعم. أشراف القوم يتمالؤون عليه لا يلزم لأن الله عز وجل يقول وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه والله أعلم. نعم كيف؟ لا إذا أخرج بحق فليس له حق في أن يطالب بشيء اليهود أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من ديارهم ولو أسلموا بعد ذلك هو حينما حكم فيهم ليس لهم حق بعد ذلك فإن أقر من أسلم منهم نحو ذلك هذا لكن الحكم فيهم الإخراج فليس ذلك بظلم ليس لهم حق في المطالبة والله عز وجل أضاف ذلك إلى نفسه هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا أضاف ذلك إلى نفسه طيب أحسنت أحسنت يقول الشيخ ان بعض المفسرين ذكروا فائدة في هذا القيد الذي ذكره الله عز وجل من بعد موسى لماذا قال من بعد موسى أنترى إلى الملائن بني إسرائيل حصل لهم كذا وكذا فلماذا قال من بعد موسى قال فيه إشارة إلى ما وقع مع موسى صلى الله عليه وسلم حيث قالوا اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون هذا الخذلان الذي حصل مع موسى صلى الله عليه وسلم حصل لهؤلاء نظير لذلك يعني لم يحصل لهم اعتبار بما وقع لأسلافهم بل كرروا هذا فكأنه قد ترسخ ذلك فيهم وصار صفة لازمة اللهم مستعبا طيب أن المبهمات لنبي لهم المرويات الإسرائيلية يذكرون اسم النبي ويذكرون من أي سبط هو يقولون الأنبياء من سبط معين والملوك من سبط معين وأن هذا الملك طالوت لم يكن من سبط الملوك من سلالة الملوك فاستنكروا وقالوا هذا لا يصلح للملك لكن هذه أخبار إسرائيلية وظواهر النصوص تدل على أن الأنبياء في الأسباط جميعا وليس في سبط واحد لأن الله عز وجل قال والأسباط لما ذكر الإيمان بما أنزل فالمقصود بالأسباط ليس المقصود قبائل بني إسرائيل أن يؤمن بها وإنما المقصود أن يؤمن بما أنزل على أنبياء بني إسرائيل من الأسباط إلا أن يقول قائل بأن ذلك من العام المراد به الخصوص لفظ عام ونبوة كانت في سبط واحد منهم فهذا يمكن أن يجاب به لكن ما عندنا دليل حتى نتكع عليه ونحتاج إلى هذا المحمر وهو خلاف الأصل والأصل أن العام لا يقال أنه يراد به الخصوص بل هو باق حل عمومه يشمل الأفراد الداخلة تحته إلا لدليل أو قرينة فما عندنا الإسرائيليات لا يمكن أن تجعل مخصصة أو نحو ذلك والله أعلم طيب السلام عليكم